وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تقر الله وأطيع، إن الله هو ربّي وربكم، فعبدوه هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم.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 117. لبعض عدون إلا المتقين 118. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 119. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين